بوك تو شموني أسغي ثمانية عشر ثمانية عشر نيكوي هبايت تنظيف المنزل تنظيف المنزل هيوم يوم شبات الوم هو ال اليوم هو أي يش لنزمن اليوم عندنا وقت كاف اليوم عندنا وقت كاف أي نحن منكم حيت اليوم, من اليوم نظف المنزل الوم نظف المنزل أني منكت حغها أبيا أنا نظف الحمام أنا أظف الحماملي حخيت زوج يغصل السيارة زوج يغصل السيارة. الأفال يظف الطفال يظفوناجات مرحم ت الور ت الزور. حيم ممسيم م الأطفال يرتبون غرفة الأطفال الأطفال يبون غرفة الأطفاللي مصد شلح حكت شله زوج يرتب مكتبه زوج يرتب مكتبه أنسمئت حفسا بمخننت حكفية أنا أضع الغسيلة في الغسلة أنا أض الغسيل في الغسلة أن تئت حساة أنا أنشر الغيل أنا, أنا أنشر الغسيل. أن مجهت تح قدمهكييم أنا أكوي الملاابس أنا أكو الملاابس أحل النط ملخ خم النافذ ووسخ النواافذ وسخبة مخخ. الأرض و الأرضية وكلم منخم الصحون و الصح و منائ النوط؟ من يظف الناف من يظف الناف؟ م شؤف أ الذك؟ من ينظف بالمكنسة الكهر بائية من يظف بالمكس الكهر بائية؟ م شطف إ حكلم؟ من يغصل الصحون؟ من يغصل الصحون؟